فاصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوم تكون السماء كالمل و الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميماً ولا يسأل حميم حميماً يبصرون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 تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين, إلا المصلين الذين هم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 شيعة أبصارهم ترهقهم ذل ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يعدون.